ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمت الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم إذ أنجاكم من يسومونكم سور. العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا اننا كفرنا بما أرسلتم به واننا لفي شك مما تدعوننا اليه مريبا قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أَجَلٍ مسمى قالوا إن أَنْتُمْ إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إِنَّا كنا لكم تبعا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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 ربنا الرَّحِيمِ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذي زرع عند بيتك المحرم بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا فاجعل الصَّلَاةَ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ الْأَفْئِدَةَ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 وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثل وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا